عيني لغير جمالكم لا تنظروا عيني لغير جمالكم لا تنظروا وسواكم في خافرين لا يخطروا برد قلبي عنكم فأجابني لا صبر لي لا صبر لي لا أصبره عندي قلبي. Terima hey. Aku nafiku, walau ada kira, aku di hati, maafkan orang itu, walau ada Kembali ya hena, warhana lima, mudah lagi kembali ya hena. Ya habibit, teraham di Aku tak ingat, walau